طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد فنبدا بدرس العقيده واخترنا كتاب المختصر في العقيدة للاستاذ الدكتور خالد بن علم شاجح رحمه الله تبارك وحفظه الله تبارك وتعالى وهو من تلاميذ شيخنا شيخ محمد بن صالح بن ومن أبرز تلاميذه حفظ الله جل وعلا بدأ هذا المختصر بتمهيد فيه بيان الدين الإسلامي وشيء من محاسنه وخصائص العقيدة الإسلامية قال المطلب الأول الدين الإسلامي الدين عند الله تبارك هو الإسلام وهو دين جميع الرسل كل الرسل جاءوا بالإسلام هو دين محمد ودين عيسى ودين موسى ودين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونوح وهود وصالح كل الأبياء جاءوا بالإسلام ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى والله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه العزيز ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكذلك قال سبحانه وتعالى عن فرعون لما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وذكر هذا عن ملكه سبع مع سليمان عليه الصلاة والسلام قالت ربي اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين فالقصد أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء وين اختلفت شرائعهم تختلف شرائع الأنبياء لكن عقيدتهم واحدة توحيدهم واحد صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين وذات قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وامهاتهم شتى أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فدين الله واحد سبحانه وتعالى وإنما تختلف الشرعة كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالشريعة تختلف وهذا يختلف باختلاف الأوقات الأزمان وحاجات الناس والحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى فمثلا في زمن آدم عصاته والسلام الأخ يتزوج أخته ما في الأخوات وإخوة فكان يجوز في تلك الشرعين يتزوج الأخ أخته في زمن يعقوب على المشهور عليه والسلام أنه يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين والمشهور أن يعقوب تزوج ابنتي خالة خاله معا تزوج ليا ثم تزوج راحيل أم يوسف وهما اختان فتزوجهما معا بينما في شريعتنا محرم أن تجمعوا بين الأختين فلا يجوز ومنها قول الله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وقال الله تبارك وتعالى على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطه بعض ذلك تزينهم ببغيهم فالشرائع قد تختلف أحيانا في الشريعة الواحدة وهما يسمى بالنسخ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر مثلا يكفي الوضوء من إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل يكفي الوضوء ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الاغتسال بمجرد المجامعة أنزل أو لم ينزل وكذلك في الوضوء مما مست النار كان في أول الأمر أنه أي شيء تمسه النار وتأكل أو تشربه توضأ منه ثم يعني نسخ فالقصد أن الشرائع تختلف لكن العقيدة واحدة فالدين عند الله الإسلام هو دين جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا قريبا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن محمدا لم يأتي بما يخالف عيسى ولا بما يخالف موسى صلاه ربه وسلامه عليهم أجمعين ولذا قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فإذا الذي نريده مصدقا مصدقا لما بين يديه إذا لا يكذب بعضها بعضا هذه الأديان لا يكذب بعضها بعض أو هذا الدين وما يتعيق الأديان هو دين واحد هذا الدين لا يخالف بعضه بعضا أبدا الدين واحد وإنما تختلف الشراء ويقل ومهيمنا أي في الأحكام على ما في هذه الشراء فصار الذي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لما في شريعة موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم صلوات ربه وسلامه عليهم أجمعين كذلك أن الدين الإسلامي هو الدين الحق كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديني الحق فهو دين حق كما قال الله جل في علاه وقال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا فالشاهد من هذا كله أن هذا الدين حق وهو من الله سبحانه وتعالى المطلب الثاني خصائص العقيدة الإسلامية هذه العقيدة لها خصائص أولها سلامة مصدر التلقي يعني مصدر التلقي عندنا سليم وهو القران الكريم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني اطبقت الامه على قبولها وصحتها السنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تبارك وتعالى ان انزلنا الذكر وان له لحافظون وذاك يقول الإمام ابو عبد الله سفيان الثوري لو كذب احد في المغرب لا اصبح مفضوحا في المشرق كذا بالليل في المغرب يقول يصبح مفضوحا في المشرق هذا في السابق الحين مع هذه الاجهزه وهذا التقنيات الامر اكثر صار في نفس الليله يفضح اليك لم يكن في نفس اللحظات فالقصد ان هذا الدين محفوظ بماذا بالكتاب الذي لا يثني الباطل بين يديه بالسنه التي هي الوحي من الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقد بذل أهل العلم جهودا عظيمة في حفظ هذه السنة بذل أهل العلم جهودا عظيمة في حفظ هذه السنة حتى وصلت إلينا نقية وتنوعت طرق أهل العلم في حفظ هذه السنة فمنهم من حفظها بتصنيف الصحيح فقط كالبخاري ومسلم رحمه الله تعالى رحمهم الله تبارك وتعالى فصنف في الصحيح ومنهم من جمع الصحيح وغيره لكن بالأسانيد كالترمذي وابي داود وابن النسائي وابن ماجه وابي يعلا وابن ابي شيبه واحمد وابن خزيمه وابن حبان وغيرهم من اهل العلم كثير جدا صنفوا الكتب وذكروا أسانيدها والفت كتب في الجرح والتعديل حتى قال بعض المستشرقين هنيئا لامه الاسلام بعلم الرجال الذي لا يوجد مثله في الدنيا كلها لا فيما سبق ولا فيما لحق أبدا لا يوجد مثل هذا العلم إلا عند المسلمين فهنيئا لهم حفظهم لسنة نبيهم وكتاب ربهم بهذه الأسانيد التي تعبوا عليها وألفوا كتبا في معرفة الرجال وأحوالهم وثقتهم من عدمها هذا كله يعني قام به أهل العلم الذين هيأهم الله تبارك وتعالى لحفظ دينه واكرمهم بذلك سبحانه وتعالى حتى إنه ذكر في هذا الشيء الكثير من رحلاتهم في طلب الحديث الواحد ومن أشهرها رحلة شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى على حديث واحد فقط سمع اسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يحدث عن عبادة بن الصامت يحدث عن جده بإسحاق السبيع عن عبادة بن الصامت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم قال أشهد أن لا إله واشهد أن محمدا عبدالفتحة له ابواب الجنة الثمانية فلما سمع شعب بن الحجاج هذا الحديث استغربه لأن هذا الحديث يرويه عمر فكيف يرويه عبادة بن الصامت ففرح به قال يعني أيضا يرويه عبادة غير عمر أيضا وهو حديث مشهور عن عمر فقال لي اسرائيل كيف تحدث بهذا الحديث يعني عن عبادة بن الصامت هذا حديث عمر فقال حدثني جدي ابو اسحاق السبيعي فذهب الى ابي اسحاق السبيعيهم في الكوفة الان فذهب الى ابي اسحاق السبيع قال انت حدثت بهذا قال نعم قال سمعته من عبادة قال لا قال من حدثك به قال حدثني به عبد الله بن عطاء قال وين عبد الله بن عطاء قال في مكة فسافر من من من الكوفة إلى مكة ليسأل بقط هل هذا الحديث رواه عباده عن النبي أو لا صلى الله عليه وسلم وعلى حمار يعني تصور الجهد الذي بذله ليتأكد من حديث واحد فوصل إلى مكة فلقي عبد الله بن عطاء فقال أن حدثت بهذا قال, قال سمعته من عباده قال لا قال ممن سمعته قال من سعد بن إبراهيم قال وأين سعد بن قال في المدينة فسافر إلى المدينة فلقي سعد بن إبراهيم فقال له أنت حدثت قال سمعته قال لا قال ممن سمعته قال سمعته من زياده بن مخراق في البصرة فسافر إلى البصرة تصوروا يعني هذه الرحلة الشاقة على حمار كم استغرقت من الكوفة إلى مكة من مكة إلى المدينة من المدينة إلى البصرة كله اللي يسأل عن حديث ثابت عنده بس يريد أن يتأكد هل رواه عبادة عن النبي أو أنه فقط من روايه عمر بن الخطاب فرجع إلى البصرة فلقي زيادة بن مخراق فقال أنت حدثت بهذا؟ قال نعم قال سمعته من عبادة؟ قال لا قال ممن سمعته؟ قال سمعته من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عبادة بن الصامت فقال وشهر بن حوشب في الكوفة رجع مرضا الى الكوفة فقال شعبة أفسد شهر علي رحلتي ليته صح هذا الحديث عندي كنت أفرح به على التعب هذا اللي تعبته يقول أفسد علي شهر الرحلة لأن الشهر ضعيف في الحديث فقال أفسد علي شهر الرحلة هؤلاء يعني هيئهم الله للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد أن يكذب على الرسول أو يدعي عليه شيئا وهؤلاء موجودون ولذا أيضا بن الحجاج وهو يقال له أمير المؤمنين في الحديث كان هناك رجل يقال له أبان ابن أبي عياش أبان ابن أبي عياش جده عياش بن ربيعه صحابي قرشي مهاجر من أصحاب النبي من المهاجرين من أصحاب النبي لكن البذر ما هو طيب الجد صحابي والحفيد ما هو مضبوط فهذا أبان بن أبي عياش قد تولي بالكذب يكذب في الحديث يكذب فكان شعبه كلما رآه قال يا كذاب وإذا دخل أي مجلس يقول أبان بن أبي عياش كذاب وإذا لقيه في الطريق يصيح بالناس هذا كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فضحه أينما يراه أينما يدخل مجلس يتكلم عليه لماذا لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول حماد بن زيد فذهبنا إلى شعبة وقلنا له أترك الرجل يكفي خلاص فضحته احترم عائلته احترم جده جده صحابي مهاجر احترم مكانته العائلية بس يكفي خلاص كلهم يدوم لك الضغب يكفي خلاص يقول فعهدني على أن يكف عنه خلاص يكفي يقول ثم بعد يومين كنا في جنازه فكانوا ينتظرون دفن الميت حتى يغفر القبر يعني وقت الدفن شلون ننتظر نحن هكذا فشاف ابا بن ابي عياش جاي المقبره فما تحمل شعبه التفت وإذا حماد بن زيد موجود فصرخ يا ابا اسماعيل يعني حماد بن زيد يا ابا اسماعيل رجعت عن قولي يعني وعدتك ترى انا متراجع عن الوعد ايها الناس ابان كذاب وصار يشير إلى هذا كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا مثل هؤلاء لا تأخذهم في الله لومته لائم ويحرصون على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بعد ذلك التشكيك في حديث صححوه وبذلوا فيه الجهد العظيم حتى يصلوا فيه إلى صحة عدر فما بالك بكتاب تعهد أن لا يخرج إلا الصحيح كالبخاري أو مسلم فما بالك أن بعد تعهد البخاري وتعهد مسلم عرض البخاري كتابه على أئمة كبار مثل يحيى بن معين وعلي بن المدين وحن الحنبل هؤلاء الثلاثة عرضوا عليهم كتابه قال انظروا فيه واعطوني رأيكم فيما جمعته من الأحاديث فأقروه على جميع ما فيه من الأحاديث وعارضوه في أربعة أحاديث ولكن البخاري أبا إلا أن يخرجها قال لا أنا رأي منها صحيحة ثابتة ويقول العقيلي راوي هذه القصة والقول فيها قول البخاري يعني أنا معاه مع البخاري مسألة اجتهاد يعني في بعض الأحاديث ومسلم كذلك لما جمع الحديث كذلك عرضه على أبي زرعة وأبي حاتم الرازي ومحمد بن مسلم من وارا حتى ثم جاءت الأمة كلها علماء الأمة عالم بعد عالم من ابن الصلاح من ابن كثير من ابن تيمين ابن القيم من حجر السيوط السخاوي العراقي وابن رجب وعد ما شئته من علماء الحديث على مر العصور والدهور إلى يومنا هذا أجمعوا على قبول ما في الصحيحين لا مجاملة للبخاري ولا مجاملة لمسلم فهنا إذا الإنسان يطمئن لهذه التركة المباركة فإذا هذه الشريعة معصومه بحيث إنها تأتي من الكتاب ومن السنة المحفوظة سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اجماع السلف الصالح والاجماع المقبول المتفق عليه هو اجماع الصحابه رضي الله عنهم اجماع الصحابه هو الاجماع المتفق عليه الذي لان بعد الصحابه الناس يعني تمصرت الامصار وخرجت لكن وقت الصحابه كان يعني تفرقهم قليل جدا واكثرهم في المدينه أو جلهم خاصة الكبار الفقهاء من الصحابة رضي الله عنه في المدينة في ذلك إذا أجمعوا على أمر يمكن أن يقال أجمعوا عليه لكن بعد أن تفرق الصحابة رضي الله عنه صغار الصحابة أو من جاء بعدهم فإن الإجماع بعد ذلك فيه نظر أما اجماع الصحابة فهذا مقبول عند أهل العلم وما يجمعوا غيرهم كما قال الإمام أحمد وما يدريه لعلها مختلفة لأنه ما كان يمكن يعني الان في زماننا هذا اللي فيها التقنيات الحديثه لا يمكن أن تجمع اقوال العلماء كلهم لأن حتى بعض العلماء بعض الناس ما يعرفونهم انهم علماء مو مشهورين في هذه البلاد او, أو بعضهم متصدر للعلم وليس بعالم وغير ذلك غير طبعا العلماء الذين تضعهم بعض السلطات مثلا يكون ليس بعالم لكنه الدوله تضعه مثلا كذا فالقصد أن الاجماء المعتبر هو اجماء الصحابه رضي الله عنهم يقول المطلب الثاني الخصيصة الثانية أنها تقوم على التسليم لله والرسول والتسليم مهم جدا هذه الأمة يعني أول ما مدح الله تبارك وتعالى عندما تفتح القرآن الكريم سورة البقرة ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول وصف لهم ايش الذين يؤمنون بالغيب ويسلمون لله تبارك وتعالى ويسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقدّد ويسلمو تسلما فالتسليم لما جاء في الكتاب والسنة الأمر الثالث الوضوح والسهولة والبيان هذه الشريعة واضحة ما فيها لبس ما فيها غموض ما فيها تعقيدات ما فيها علم كلام ما فيها فلسفة شريعة واضحة جدا ولذلك يعني كان الوضوح يعني ميزه لهذه الشريعة ما فيها اضطراب، ما فيها التباس، ما فيها تعقيد، ما فيها تعارض لأنها من عنده واحد وهو الله سبحانه وتعالى رابعا التوحيد لله بالعبادة والنبي الاتباع ما عندهم تقديس لبشر ابدا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالاتباع ولا يعتقدون أن النبي إله كما قالت النصارى في عيسى ابن الله او كذا لا بل بل يحرمون ويمنعون مثلا ان تضع مثلا لو هذا الجهاز هنا محمد هنا الله يقول لا ما يجوز لازم الله فوق ومحمد تحت ما يصير الله ومحمد هكذا جنب بعض الله فوق محمد ميداليه الله محمد يقول غلط لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى مريم ولكن نقول عبد الله ورسوله فلا هذه الشريعه ميزتها انها التعبد لله والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك موافقه الفطره السليمه موافقه للفطره فطره الله التي فطر الناس عليها ما في شيء بالشرع يخالف الفطره ابدا بل موافقه للفطره يعني حتى اني أذكر اني سألت يعني احدهم عن حسان بن ثابت حسان معروف شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر الإسلام فقلت له وهو أديب هذا الذي سالته قلت يقولون أو اقرا عنه في بعض الكتب يقول شعر حسان قبل الإسلام كان أقوى منه بعد الإسلام هل هذا صحيح؟ أن شعر حسان قبل الإسلام لأن حسان يقول عاش ستين سنة قبل الإسلام وستين سنة بعد الإسلام طيب فيقول شعر حسان قبل الإسلام كان أقوى قال يعني ممكن يقال هذا القول من باب أن أعدم الشعر اكذبه أعدم الشعر أذبه فالشعراء في الغالب يبالغون كما قال الله تبارك وتعالى مثل أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني عندهم مبالغات سواء في المدح في الهجاء في الفخر يعني عندهم مبالغات الشعراء وكلما وكل ما زادت المبالغه شوف شوف, شوف, شوف ما شاء الله, شاء الله هذا اللي يطلع منه طيب يعني صحيح بعض المبالغه تكون مجهوجه يعني مرفوضه يعني يبالغون زياده يعني حتى قال بعضهم لقد اخفت عباد الله كلهم حتى تخافك كالنطف التي لم تخلقي تخافوا كالنطف التي لم تخلقي والثاني يقول كفى أه كفى بضعف انني رجل لولا محادثتي اياك لم ترني يعني نحيف حيل ضعيف لو مو قاعد ما تشوفني لاني نخيف حيل مبالغة مبالغه شوي فيقول نعم لان كانت مبالغة جاء الاسلام قال لا, لا تقولون الا الصدق ما يقول فضبط الامور العرب كان عندهم كرم لكن بغلو ياخذ اكل عياله وياخذ ويكرم يقول لا ابدا بمن تعول لما جاء الرجل قال نعم عندي دينار قال لا على ولدك قال عندي آخر على زوجك قال عندي آخر هذا عبدك قال عندي رابع قال, آآ قال آآ أفل الأول على نفسك ثم قال عندي خامس قال أنت وشأنك بعدين انت تصدق مو على حساب عيالك مو على حساب الواجبات كذلك الشجاعة كان عندهم تهور جاء الإسلام أمر بالشجاعه لك منع من التهور وهكذا فضبط الأمور وهي الوسطية الاعتدال الاعتدال بين التهور وبين الجبن وبين التبذير وبين البخل وهكذا جاء الإسلام وسطا في هذه الأمور كلها فجاء موافقاً للفطرة موافقة العقل الصريح ما في شيء في الشرع يخالف العقل أبداً لا يوجد شيء في الشرع يخالف العقل وإذاك يقول أهل العلم يقول إن الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول لكنها قد تأتي بما تحاربه العقول لا تأتي لا تأتي بالمستحيل تحيله العقول يعني مستحيل لكن قد تأتي بما تحاربه العقول لان العقول قاصره العقول عقولنا الله تبارك وتعالى عقولا على قدرنا سبحانه وتعالى يعني الآن أنا عندي قوة أستطيع حمل هذه لأن شنو؟ أعتقد عندي قدره في حملها لكن لما تقول لي احمل هذا الكرسي اقول حاول بس راح اتعب لكن تقول لي تعال احمل سياره اقول لا ما استطيع خلاص اذا كون عندي قدره لا يعني اني اقدر على كل شيء لكن عندي قدرة لكن محدوده عندي سمع ايضا محدود هنا ليش مركبين هذا مكبر الصوت مو ليش مركبينه عشان الحريم يسمعونه واللي قاعد بعيد يسمع وكذا معناته ان السمع ايضا يحتاج لو على الطبيعي لا ما يسمع الجدار يمنع من الصوت خلاص انتهينا اذا نسمع كلنا لكن ايضا السمع ايش محدود والبصر محدود من يشوف السيارات اللي بره مني اللي ظهر المزل تشوفونها الجدار منعنا من رؤيتها لكن موجودة لغير موجودة موجودة اذا بصرنا محدود كذلك ذاكرتنا محدودة في أشياء تذكرها في أشياء ما تذكرها إذا أعطانا الله قدرة وسمعا وبصرا وذاكرة وعقلا لكن بحدود فالشريعه قد تأتي بما تحار به العقول لا لنقص في الشريع ولكن لنقص في العقول ولذا جاء بالتسليم سلم حتى لو عقلك ما استوعبها سلم هذا شرع الله تبارك وتعالى مثل لما واحد يقول مثلا حياة البرزق مثلا نعيم أو جحيم لا ما شون؟ شون صحيح أنت الآن ما تدرك هذا الأمر لكن سلم هذا لأن عقلك قاصر فهذا ليس مستحيل على الله وذاك ما قال الله تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم قال يا رسول يمشون على وجوههم شون يمشون على وجوههم؟ هو مرسل واحد يمشي على وجهه قال الذي امشاك على, يمشي على وجهك يوم القيامة يعني قادر على كل شيء سبحانه وتعالى يوم نختم على وتكلمنا أيديهم وأرجلهم صحيح؟ طيب وقال لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله اللي خلى لسانك يتكلم يخلي جلتك يتكلم ما هو عاجز سبحانه وتعالى فاذا عندنا التسليم بما يخبر الله تبارك وتعالى وإن لم تدركه عقولنا فاذا هذه الشريعه لا تخالف العقل ابدا لكن العقل قد لا يصل الى يعني شيء معين العقل يقف هنا فيسلم وهذا كان اعتراض المشركين المشركين ماذا قالوا لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكه إلى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء هم ما سمعوا المعراج هم سمعوا الاسراء فجاءوا الى بكر وقالوا له اتدري ماذا يقول صاحبك قالوا ماذا يقول إنه أسر به البارحة إلى بيت المغلس ثم رجع في الليلة نفسها ونحن نسافر فيها الشهور راح بيت المغلس ورجع في جزء من الليلة ونحن نقضع في الشهور العقل ما يقبل فقال لهم أبو بكر أو قد قالها قالوا نعم قال صدق طيب أبو بكر قال صدق شنو مجرب رايح بنفس الليلة وراجع لا لكن تسليم وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم لماذا امتنعوا؟ لأن عقولهم لم تقبلها لكن صار ولا ما صار سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أخبر الله بهذا سبحانه وتعالى فكون العقل ما يدرك هذا الأمر لا يعني أنه لم يقع لكن هذا لنقص في العقل كذلك الشمول شريعة شاملة لما جاء يهودي لسلمان الفارسي قال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه يعني ما ترك شيء ما علمكم اياه قال نعم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي باقل من ثلاثه احجار وان لا نستقبل الشمس ولا نستقبل القبله في غاط ولا بول يقولها يعني بفخر مو مستحي رضي الله عنه فالقصد انه هذا الدين شامل علم الناس كل شيء والله الحمد والمناء كل ما يحتاجون إليه كذلك التشابه بعضها يصدقهم لا في تناقض أبدا لا تجد في الدين دليل أنه من واحد سبحانه وتعالى واحد عالم حكيم جل في علاه ولا تجد أي تناقض بين آية وآية أو آية وحديث أو حديث وحديث أبدا لا تجد وهذا ما يسميه أهل العلم باختلاف الحديث اختلاف الحديث وهي رسالة طيبة الشيخ شنقيطي دفع توهم الاهام فيما دفع الاضطراب عن آيات الكتاب طيب دفع الإهام والاضطراب عن آيات الكتاب يقول لا يوجد أي آية تعارض آية أخرى وجاب الآيات التي يظنون فيها تعارض مع آيات أخرى وبيّن الصحيح كذلك الأحاديث هناك كتب سمى اختلاف الحديث لبن قتيبة والشافعي وغيرهما كتب بس تجمع بين الأحادث التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة ابدا أو يكون أحدها منسوخ والثاني ناسخا أو يكون أحدها الصحيح والثاني ضعيفا المهم أنه لا يمكن أن يتعارض شيء مع شيء في شريعة الله تبارك وتعالى الوسطية اعتدال لا افراط ولا تفريط اعتدال في كل شيء نعم قال أثمرت هذه الخصائص الثمار التالية أولا تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من الرق المخلوقين هذه لو لم تكن هذه يكفي تم تكون عبدا لله تبارك وتعالى تتحرر من عبودية المخلوقين تحرر خلاص أنا ربي الله بس لا اعبد إلا واحدا ولا أدعو إلا واحدا ولا أخاف إلا من واحد ولا أرجو إلا واحدا انتهى الأمر خلاص فترتاح من عبودية المخلوقين أخاف من هذا وأخاف من هذا وأرجو هذا وأطلب من هذا وأتذلل لهذا و... لماذا؟ خلاص لو صرت عبدا لله هان عندك الخلق كلهم ابدا ولا تخاف من أحد وما أجمل ما قال سعيد بن جبير هذا المشهور لما قال له الحجاج اني قاتلك ومعجلك إلى النار قال لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك إلها لو علمت أن النار والجنة بيدك لاتخذتك إلها لا اخاف منك أنا أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى قال وتحقيق الاتباع والانعتاق من البدعة والمتدعين اتباع صح أخبر. ما صح مع السلامة بس تحقيق الاتباع هذه ثمرة طيبة جدا كذلك الراحة النفسية والطمأنينة إنسان يرتاح نفسيا إنت إذا علمت أن كل شيء بيد الله خلاص ترتاح نفسيا والله ليس بظالم سبحانه وتعالى والله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم تطمئن أنت لا يصار عند إنسان خاص مصيرك عنده يفصلك مثلا يطردك يسجنك أي, أي, أي قضية من قضايا هذه طيب مصيرك عنده تبدأ تخاف أخاف حكم وهو معصب ما ما عرف الصح اخاف قصروا عليه أخاف عشان ربعه أخاف عشان الدافعين أخاف وصح ولا لا لكن إذا صار أمرك بيد الله الحكم العدل الرحيم الودود سبحان الله ما تخاف خلاص اذا انت غلطان اما اذا انت غلطان ما تخاف أبدا ومؤنينة وراحة وسكينة طالما امري بيد الله خلاص يختار لي الله ما يشاء سبحانه وتعالى فتحدث هذه الطمأنينة كذلك القناعة الفكرية والتلامة للخرافة شوف أنتم العلم تشوفون هؤلاء الذين يذهبون المخرفين والسحر والمشعوذين يقعد عنده وكذا حدثني أحدهم عن صديق الله يقول هو أظل يا دكتور يا أستاذ دكتور يا طبيب يعني شغلت يعني عند الناس حيلة يقول اضطررت أن يروحك ساحر مش عود لعب فين يلعب يقول قاعد طايق قاعد محتقر نفسي يعني شو أنا أنا قاعد عند هذا الدجال قاعد يلعب علي وكمل يقول أنا مطر مو مطر طبعا بالقضية يعني هو يظن أنه مطر يعني عشان يبي يعرف زوجته شو قاعد يلعبنا منديش كده المهم القصد إنها صور واحد بهالعلم بهالمستوى هذا يروح حق الخرافة ليش ما في عقيدة فالعقيدة الإسلامية تحررك من الخرافات ولا تلتفت لهؤلاء المشعوذين ولا تعتبرهم ولا تعطيهم قيمة أصلا ولا تخافهم كذلك تلبية حاجات الروح وحاجات الجسد هذه الشريعة تلبي حاجات الروح وتلبي حاجات الجسد ترتاح نفسيا وجسدك أيضاً يرتاح يعني تعطيك شيء للدنيا وشيء للآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا واهتم بنصيبك من الآخرة فتعطي حق البدن وتعطي حق الروح الآن اللي حصلوا الدنيا الآن في كثير من بلاد الغرب يكثر عندهم الانتحار لماذا؟ مع أنه عندهم مرتاحين ماديا بس خلاص مليت بس لماذا تهل الحياة هذه؟ بس طيب وبعد. انتكرار نفس الحياة نفس الروتين بعدين بس بعدين هم تخلى مرتاحين خلاص يلا وذلك تكثر نسب الانتحار عندهم عندهم مرتاحين ماديا ليس لأن الروح خالي خاوية ما فيها شيء لكن المسلم الروح أقوى من البدن عنده فلذلك يعيش لو قصر في بذن ما عنده مشكلة لهم الروح مرتاحة طمانية القلب وإذا قال سعد ابن شبرم والله إننا لا في سعادة نجدها في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف نجد السعادة في قلوبنا لو علم بها الملوك يعني يأخذونها منه، لو بالسيوف لكن ما يقدرون لأن هذه قلوب مرتاحة اطمئنا بتطمين الله لها سبحانه وتعالى كذلك نصر أهلها وتمكينهم ورفع قدرهم يعني لما تشعر بهذا الشعور ان الله ناصرك لما تتذكر قول الله تبارك وتعالى دائما هو الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله يقول ابن تيمية ظاهر بالسيف والسنان وبالحجه والبيان ترتاح وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اصدى لهم ولا يبدلنهم تشعر براحه وسعادة واطمئنان أن الله معك أن الله مساندك أن الله يؤيدك سبحانه وتعالى فتجد هذه الراحة في نفسك طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم بارك علينا محمد هل يجوز استخدام الطعام للعنايه بالجسم والشعر مثل الموز والعسل لا بس ان شاء الله تعالى لا بس ان يستخدم الليمون او العسل او جوز الهند او كذا لعلاج الشعر او علاج البدن او هذا ما في بس ان شاء الله تعالى انتشرت الفتره الاخيره بعد وفاه اي شخص يرسل اهله رساله مشروع ما ادري شنو باسمه لكل معارفهم واصدقائهم فهل هذا من البر والله اذا كان اقاربه يصنعون ما في باسم ان شاء الله تعالى يصنعون له مشروع من باب يعني بعد وفاته إن ينتفع به لا باس ان شاء الله تعالى اما ان يعلن بتويتر يلا اللي عارفه واللي ما يعرفه النبي نسوي مشروع لفلان مشروع لا ما صح هذا ولا تخرجوا الناس يبادر بنفسه لا باس اما ان تكون سنه هكذا في الممات واحد سوى الطريقه هذه غلط حكم قول لا حرمك الله الاجر بدل جزاك الله خير ما فيه تنويع تنويع جزاك الله خير لا حرمك الله الاجر بارك الله فيك نفع الله بك لا ما في باس انشاء ذكرت ان كل شك بعد انتهاء العباده لا يلتفت اليه طيب كيف اذا علمنا ان القبلة كان خطا كانت خطا بعد انتهاء الصلاة هل تعاد والله هذه فيها تفصيل بالنسبة للقبلة أمرها مختلف يعني إذا صلينا وبعدين تبين لنا ان القبلة غلط اللي صلينا إليها هل تعاد أو ما تعاد فيه تفصيل إذا كان هناك تقصير في معرفة القبلة يعني مثلا أنا رحت بيت صاحبي مثلا وليت بصلي هو صاحبي موجود قال العمدك بروح شوي واجه تذكرت اني ما صليت الظهر مثلا وقلتها قبلة وين؟ لأنها الصوم القبلة، صلية. ما تصح صلاة حتى لو قبلة صحيت، ما ما يجوز الإنسان يصلي بهذه الطريقة. لابد أن يسأل أين القبلة طلما تدري شيء يسأل. الحين التلفونات الحين فيها معرفة القبلة. فإذا أصاب القبلة شاء صلاة صحيحة بس مقصر، لكن القبلة غير صحيحة ما تصح الصلاة. فهنا في تقصير إذا الإنسان قصر في السؤال أو كذا. أما إذا ما قصر في السؤال سأل أو غلب على ظنه أن القبلة بهذه الجهة وصلنا لا شيء الصلاة صحيحة أما إذا قصر في السؤال وفي معرفتها لا يحاسب على هذا وهذا تنبيه للذين يصلون في الطائرة خاصة أتكلم عن الفريضة وليس النافلة النافلة أمرها سهل القبلة أو إلى غير القبلة لكن في الفريضة لا بد أن يتحرى في الصلاة القبلة يسال المضيف وين القبلة الان اذا ما يعرف القبلة يقول طلع لي الخريطة يشوف وين السعودية مثلا خلاص هذا اتجاه القبلة وهكذا فالمهم انه اذا بذل السبب وعجز عن معرفة القبلة يصلي على غلبة الظن اذا كان يعني يضيق عليه الوقت أما إذا كان لا يستطيع ان يسأل وهو قصر في السؤال ما يبي يسأل لا ما يجوز هنا قالت لمتخصصة إن صمام القلب الذي يركب لقلب الإنسان هو صمام خنزير هل يجوز ذلك؟ آه لنضع آه قضية وهي الضرورات تبيح المحظورات إذا كان لا يوجد في الدنيا إلا هذا يجوز أما إذا كان لا يوجد غيره لا يجوز لأنه نجس. أما إذا كان لا يوجد غيره هنا صارت ضرورة وضرورة تباح المحظورة أما إذا كان يوجد غيره فهذا يسأل فيه الأطباء حقيقة يعني. أخذت مبلغا عن طريق التورق لشراء سيارة ولم أشتريها لظروف وضعت المبلغ وديعة في بنك اسلامي لمدة سنتين ثم اشتريت السيارة هل عليه زكاة لهذا المبلغ؟ نعم المبلغ الذي ترك في البنك لمدة سنتين وديعة نعم عليه زكاة والله اعلم في الجنة نعم الله تبارك وتعالى يقول يقول على الابناء هل يتبعون اباءهم في نفس الدرجه في الجنه تكمل ايه شم توصل حق الرسول العقل طيب يقول طيب الابناء يتبعون اباءهم والاباء يتبعون اجدادهم الله تبارك وتعالى يقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لا ما في مانع ان شاء الله تعالى ايه ايه ما في مانع طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى عندك والله الصحيح ان الدم نجس لكن يعفى عن يسيره الشيء اليسير نقطه البثره وهذا يعفى عنه كما قال النووي بالاجماع أما الدم السائل إلى نجس <تصفيق> الضرورات هذه المعارك إذا هذا ضرورة هذه. إن إنسان في المعركة يكون أصاب ثيابه الدم وصلى بها هذا ضرورة لأنه وما يقدر يطلع المعاركة ولا عنده يبدل ولا عنده شيء فهذه ضرورة هنا فالضرورات تبيح المحظورات السؤال <تصفيق> <تصفيق> واضح. هذا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قالوا يا الرجل يجد في بطنه شيئا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فرغرت البطن وهذا وكأن خرج شيء وكل كل هذا لا يضر كذلك بالنساء النساء اللي هي الهوى اللي يخرج من فرج المرأة كذلك هذا لا ينقض الوضوء ولكن ينقض الوضوء الفساء والضرط هذا الذي ينقض الوضوء اما حركه البطن وهذا كلها لا تنقض نعم هو قبلك سؤالك سؤالك سؤالك سؤالك خلط المسجد وبدا بدا تصلي المسجد لا تصلي تحيه المسجد اذا كان في غير وقت النهي لأن هناك اوقات نهي أوقات النهي اللي هي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس تشرق ثم ترتفع قيد رمح اللي هو ربع ساعة تقريبا بعد الشروق وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذا وقت نهي والذي عليه أكثر أهل العلم أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي تجلس وذهب بعض أهل العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس وهذا أقرب تصلي ثم تحضر الدرس. إينعم. هذا وقت النهي. أما إذا كان غير وقت النهي مثل الحين، درسنا الضحى لا تصلي قولاً واحداً. يقول درس آثم. لا ما نقول آثم. أكون تركت السنة. إيه إينعم. دواعي الأسباب إينعم. أي وقت النهي هذا أقرب الله عز وجل. تعتبر دواعي الأسباب تصليها. إينعم. بس آخر سؤال يلا. لا تغسله يقول عندي ثوب فيه دم يسير هل يصلي ما يجوز صلى فيه تغسله او تصلي بغيره إذا اذا ناسي اذا ناسي وما دريت عنه صلاه صحيحه لكن إذا تذكرت اثناء الصلاه تقطع الصلاه خلاص صحت الصلاه اي نعم والله اعلم صلى الله عليه محمد أدن رفعت يدك قل يلا تاخر لدان شوي كلو عادي عادي ما يضر سم. نعم واضح لا الكلور طاهر ما يضر طاهر هذا طاهر خالط الماء لا يضر الكلور يكون طاهر خالط الماء فلا يضر ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله عليه وسلم